بوك تو چتر داست اي سادم سبعة واربعون, سبعة واربعون الاعداد للسفر الاعداد للسفر Moraj spakovati naš kofer. ينبغي أن نعبئ شنطتنا. يجب Ne smiješ ništa zaboraviti. ينبغي ألا تنسى شيئًا. يجب Trebati veliki kofer. تحتاج الى شنطه كبيره تحتاج شنطة كبيرة. لا تنسى جواز السفر لا تنسى جواز السفر نيزابورافي لا تنسى تذكره الطيران لا تنسى تذكرت الطيران لا تنسى الشقق السياحيه لا تنسى الشقق السياحيه بونيسي خذ معك كريم واقي من الشمس بوناسي سونجنة ناوچنة خذ معك النظارة الشمسية خذ معك النظارة الشمسية بوناسي شاشر زا سونجة خذ معك القبع الشمسية خذ معك القبعه الشمسيه хочеш ли поњиети auto kartu. هل تريد ان تاخذ معك خريطه طرق هل تريد ان تاخذ معك خريطه طرق Murshidan Hed en tak maka moršeed sijahi Hoće š li ponijeti kišobran. Heuridu en takva maka mi matar. Misli na hlače košulje. تشاره تذكر البنطلونات البنطلات والقمصان والجوارب تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب ميسلي نا تذكر ربطات العنق والاحزمه والسترات تذكر ربطات العنق الاحزمة والسترات مثلي نا بيجامه تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات sandale i ciзме تحتاج إلى احذيه وصنادل وجزم انت تحتاج إلى احذيه وصنادل وجزم требаш maramice sapun i تحتاج الى مناديل ورقية وصابون ومقص اظافر تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون وومقص أظافر ترابششك الززوب إاس ززوب تحتاج إلى مشط وفرشات أسناان ومعجون أسناان تحتاج إلى مشط وفرشات أسناان ومعجون أسنان.